وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا تَارِكُونَانَا نَتْبَعُكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ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 فأنزل السكهنة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُنَّهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةٌ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِي صِرَاطًا مستقيمة وأخرى لم تقدر عليها قد أحيط الله بها وكان الله على كل شيء قدير ولو قاتلكم الذين كفروا وَالَّذِينَ أَدَبَرَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّ وَلَا نَصِيرَ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 هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدية معكوفا أي بلغ محله ولو لا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم فتصيبكم منهم معرة بغير علم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 لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلمو فجعل من دون ذلك فتحا قريبا